هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الأضحية كما قال ابن القيم يكفيه في الحج أما آل آله في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية أما إذا لم يكن له آل وحجه بنفسه أو معه آله لا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيه أما إذا حج مثني مثلاً وترك في بلده فعليهم أضحية ولا بد هل يوجد في الشوط الأخير من السعي دعاء كما هو في أوله؟ يعني التكوير مثلاً والتهليم نعم. وما بينهما من الدعاء نعم. الجواب هذا الذي يحضرني. هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأي أحد أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك أما دون أن يشعر بأي حرج فلا يجوز ما هو ما, ما هي مدى درجة صحة حديث إن الله يبغض كل جاهزري جواب؟ ما أذكر الله هذا من الحديث اللي صحات واتوم رجال عنها هو كذلك كنا ذكرنا في بعض الكتب أنه صحيحون ثم تبيروا في رجلة فرجعنا تصخيه إلى تضيفه نعم وكذا حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة نعم. إلى آخر هذا معروف الضعف عندنا منذ أن عرفنا إشناده وأنه يحسن أن يذكر بأي مناسبة أن هذا الحديث تمامه أن من لم يحافظ عليها مع فرعون وهمان وخارون ونحن نستنكر مثل هذا الحديث بعد الاستناد الى تضعيفه من حيث اسناده وذلك لان المؤمن مهما كان سيئا الاعمال والافعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في حديث البزار من قال لا إله, إله الله نفعته يوما من دهره ولذلك لا يصح أن يحشر أن يقال بأن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إنه يحشر مع قارون وفرعون وامان من مدعي الهوبية والأولوهية ويجب أن يعلم كل طالب علم أنه قد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة فيقولون يا ربنا لا نرى معنا في الجنة إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الرب تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فاخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ما صفه هؤلاء الذين تشفع فيهم المؤمنون الصالحون السابقون إلى دخول الجنة إنهم كانوا يصومون ويصومون ويحجون ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي والذنوب فدخلوا بسبب النار فجاءت شفاعة الشافعين فأخرجتهم فيقولون يا ربي لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول رب سبارك هذا. فأخرجوا من النار من كان في قلبه دينار من الإيمان فيعدون ويخرجون من كان في قلبه دينار وزن دينار من إيمان ويخرجون خلقا كثيرا ترى هل هؤلاء من المصلين ليسوا من المصلين المصلين في بالوجبة الأولى ثم بعد أن يخرجوا خلقا كثيرة يقولون يا ربنا قد أخرج أخرجنا من امرتنا فيقول أخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرة وهكذا حتى يأتي في نهاية الحديث فيقول الرب تباره وتعالى وشفعت الملائكة، شفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا شفاعه الرحمن الرحيمين، فيامر بإخراج من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط يعني لم يصلي، لم يزكي، وإنما في قلبه مثال ذر من إيمان. هذا الحديث الصحيحين وهو نص صريح هي أن على شيئين اثنين الأول أنه لا يجوز قرن المسلم تارك الصلاة مع أمان وقرون ويرون والشيء الثاني أنه لا يجوز تكفير تارك الصلاة إذا كان يؤمن بها ولا ينكر شرائيتها فإنما تركها كسلا هذا نص صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضارب أو اليوم بين كثير من الناس وبخاصة أن جماهير العلماء يرون تكفير تارك الصلاة كسلا الحمد لله رجل أدى عمرة التمتع هل له أن يؤدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منا يعني الصعي الذي بعد طواه الإفضاء نعم ما, ما نرى ذلك فإن فعله يواجده مريره هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه لا إنما يحرم الميقات الذي جاوزه بدون إحرام حديث سياحة أمة الجهاد في سبيل الله ما هي درجة صحته؟ أنا لا أذكر الألف. إذا كنت أنت وغيرك ذاكر فأهدينا. هو حسن شيخنا حسن حسن شيخ. ماذا في صحيح الجامع؟ في السلسلة الصحيحة. الجزء الرابع في ماذا يقول؟ نذاك الله رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها. هل يجوز له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون المخاج حديث يابنى يا آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا درجة صحته. لا أذكر لا. اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمن مكر الله فما هي درجة صحته لا لماذا يحرم بعض العلماء الأناشيد الإسلامية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظرة ساعة فساعة لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فلو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف الشريعة الإسلامية ما أحد عليهم لأن الشعر المباح كما جاء في الحديث الصحيح الشعر كلام فحسن حسن وقبيح قبيح فإذا كان الشعر كلاما عاديا فله حكم العاديات أي انه مباح أما حينما الى الإسلام وإلى أنه من ما جاء في الشريعة الإسلامية فمن هنا يأتي الإنكار نعم ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات بالليل هو الحديث المعروف الصحيح أن رجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت إلا وقد أمسيت قال له عليه السلام لا حرج نعم ذكرتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعه نرجو بيان ذلك ما يحتاج الأمر إلا بيان لأن منبر الرسول عليه السلام كان له ثلاث درجات فقط والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام من الززا والنور وفي مثل هذه الأمور يدخل في باب كل بضعه ضلاله وكل ضلاله في النار زد على ذلك ان الاضافه على ثلاث درجات يدخل في باب اخر منهي عنه في الشرع الا وهو اضاعه المال وقد جاء في الصحيحين من حديث المغير بن شابة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال اتخاذ منبر في درجات أكثر من ثلاث درجات اولا فيه إضاءة المال وثانيا فيه استعداء بالمكان وثالثا وهو ما ذكرناه أولا إنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك أخيرا أنه يقطع الصف الأول وقد يقطع أيضا إذاء إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فالذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف شمله هذا الوعيد ومن قطع صفا قطعه الله ولذلك فلا يجوز يادة على المنبر على ثلاث درجات في المنبر على ثلاث درجات ولا بد لي في هذه أن أذكر أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفين نقيم فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جدا حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا. ومنهم من تنبع بخطى هذا المنبر الطويل فلم يقنع بمنبر رسول الله عليه السلام المتواضع ثلاث درجات فاحتال على ذلك بان بنى شرفه وبنى درجة طويلا في داخل الجدار فيصعد بواسط هذا المنبر إلى تلك الشرفة كل هذا من باب التكلف ومن باب ولكن في بناء المساجد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى من الناس بالمساجد رواه يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه السلام لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى المنابر التي تبنى اليوم فيها تصنع وفيها تكلف لا مسور له اطلاقا وكل مسجد يراد بناؤه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون جداره القبلي مسحا خطا مستقيما ليس فيه طاق أي محراب ثم ليس فيه منبر طويل وإنما هو ثلاث درجات كما ذكرنا فيقف الامام بجارب هذا المنبر السني، وذلك ينير عن كل شيء من المحدثات، وأنتم تعلمون جميعا ان المحدثات كلها ضلالات، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب المعروف، وياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة، وفي الحديث الآخر. وكل بلاء في النار نعم علق البخاري في صحيفه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعاً وصح سنده. فما هو الراجح عندكم؟ الصلاة تُقضى كما فاتت هذه قاعدة قيّة. أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية. الصلاة تقضى كما فاتت فصلاة الأيدي ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام أما صلاة أربع فذلك رأي ولا نجد له ما يشهد له من السنة الا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة او من فتته الجمعة لا. لا يشك ذاك مصن خاص في الجمعة ولا يقال أيضا ما. عن بعض السلف آثار لا في حديث مرفوع فيها والله هذه الأسئلة التي هاي هذا ما عندك في سؤال حول مثلا أن الذي لم يف ما طاف طرف الإفاضة الزيارة في يوم النحر عاد حراما ذكرتم أن هذا الحديث حديث آه آه الذي أخذه الطحوي في معاني الآثار وكذلك وذوود أن الحديث صحيح وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عملوا به لأن البيهقي قال يشترى على هذا الحديث أن الفقهاء من يقول البيهق أن الفقهاء لم تعمل به ما فهل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به محدثا أحد الأئمة؟ أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة اولا قد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد تعهد للمسلمين أن يحفظ له شريعتهم والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحه ولم يتعاهد ربنا عز وجل ان يحفظ لهذه الامه من قال بحديث ما من احاديث صحيحه فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف فلا يعني ذلك ان احدا من السلف لم يعمل به ولذلك نص الامام الشافعي في رسالته الخيمة والمسلمات بالرسالة على أن مجرد كون حديث فابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أربيها. ثانياً قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت في ما أذكر. صي رسالة مناسك الحج والعمرة قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم العلا وعروة بن زبير أي نعم. ولذلك اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء مثلا نأيم الاربع أو لا يعني الفقهاء السبعه وإنما يعني ما هو أعم من ذلك فان كان يعني عدد مسمى حين نقول والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابن نؤه ايداء كان عروه وهو ابن الصحابي الجليل هو ابن الزبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناف لا للتجادل لان الامر كما قلنا الحديث حجه بنفسه لا يحتاج الى من يشهد له من العاملين به أما وقد وجد هنا من عمل به يكفي أن نقول إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن لا يطمئن للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملاً به فهذا قد قدمنا له من عمل به وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث سؤال أخبر, أخبر. في مسألة مثلتي... يقولون في التمتع أن التمتع لا بد أن يكون هو الترفغ بإسقاط أحد السفري هذا التعريف يعني صحيح يعني لا التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلك بحيث أنه يشمل قارن أيضا وليس هناك يعني أصل أو يعني لو مثلا ذهب أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر ثم رجع و في أشهر الحج ثم أهل بالحج من جدة هل عليه دم؟ ما عليه شيء ما عليه يعني يعتبر متمتع الآن هنا في هذا الشيء كيف لا؟ موقف بالأمر في موقف أشهر الحج ثم تحلل <تصفيق> ومعنى تحلل إيش مناه هو يصنع ما يحلل للحلاث وهذا قد صار حلالة فلا وين الله بما يشاء في حدود ما شرع الله ما عليه علي دم هذا هذا <تصفيق> نعم هذا أمر مكروه منه لكن منه؟ أنت تعني بالهدي يعني فزوا كما يقول الهدي. الهدي, الهدي واجب طبعا. طيب ما يروى عن عمر الخطاب في هذا انه يعني هل صحيح ان عمر الخطاب قال ما في من شرع من قام بسفرين يعني من اتى بعمره في اشهر الحج ثم عاد الى اهله وهل بالحج له لا دم هل هذا صحيح عنه؟ هذا كل حال أنا ما أعرف هذا لكن هذا هو العصد وبيه النبطي لا أعلم. دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفا إنما يعني ككفار أو كفد نعم ذكرت تبارك الله فيك أن أن أنه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أن أحدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفا وهو أنه من عمس ولم يطف رجع حراما كما كان لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من قول الله عز وجل الحج أشهر المعلومات أن منهم من فسر ذلك بأنه شوال وذ القعدة وذي الحجة واختلفوا على قولين إما أنهم يقولون أنها ذو الحجة كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها عشهم من ذو الحجة و على هذا الخلاف بين الصحابة بنو هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال نسك إلى أشره ذو الحجة فقط أما أنه يؤخره آخر الحج فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم ذكر الذين صنفهم الفقهاء في هذا أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى أخر ذو الحجة للحاجة هل لا يمكن أن يفهموا هذا؟ على تسألون أنهم يجيزون تأخير طواف الإفاظة إلى آخر الحجة؟ طيب أنت ذكرت أنهم في المشألة خولية نعم طيب هذا تخريج على عليمة نعم على هل هو تخريج على الآخر؟ تخريج على الآخر؟ لأنه يطوف يوم يوم العيد طيب هذا هو هذا أولا نعم ثانيا مثل تنتهي عمال الحج على القولين إما أن تنتهي يوم النحل يوم أو ان تنتهي في آخر لا اقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد بلى طيب والذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة منزمة وهذه الحجة مقودة ولا يوجد إلا ذلك القول وهو قول معارض بقول آخر وهنا يصح أن نتأسى بالحنفيه وقل ما نتأسى بهم فنقول تعالى ظافة الساقطاء وحينئذن لا بد من دليل خاص يوسع دائرة الاتيان ببعض مناسك الحج لا سيما والأصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام وهو المبين لمثل قوله تعالى الحج والعمرة لله وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم دام أن الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر الحج فنحن مع القائلين الأولين. في هذا الحديث أن ناس الطحاوي يشهد لصحته لكن هو الذي الحديث الذي في أبي ذاود يعني من عن طريق محمد بن إسحاق وقال عنه الذهبي لا تفرد يعني فحديثه منكر لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن من لهيعة وقد فرح بالتحديث لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف وطريقة الثاني ابن أبي مريم فمعلوم يعني في مصطلح الحديث أن عبد الله النهيء من قد اختلوا، وأن العباد الثلاثة إذا روى عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن، فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العباد الثلاثة لم يذكروا، فهل هذا يعني يعضد الحديث حديث محمد النساق؟ او هو, هو لو كان حديثه من رواية أحد العباد أو غيرهم من سمع منه قبل الخلاف، كأصار الحديث على الأقل حسناً لذاته. لذاته. وأنا لا أذكر أنني ذكرت إنه حسن لذاته، وإنما ذكرت شاهداً لرواية محمد بن اسحاق ولذلك التفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. أليس كذلك؟ نقطع في صحيح أبي داود قلت المحسن أو صحيح شكي. إيه ما أدريش بالمجموع الفريقين وليس بإنه أهده مع حسن لأنه هذا ما نفياه نعم في نبرد يا في المسجد وبعد العشاء عندما تحدثت عن صلاة الكسوف قلت أنها واجبة واستشهدت بحديث أن الشمس والقمر لا ينكسرون وتحت في آخره فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا يعني هل هذا الحديث فريد وجب تصدق خلوا ما جاء فيه فهو واجب واجب صلوا وتصدقوا كله يجب؟ ده كله واجب ويش كافي هذا كله واجب وأنا أقول والحمد لله لأننا نزداد بالواجب تخرج من الله بالنسبه في المقبره بالحد اذا مات الميت وصلت له في المقبره يعني ما صليت له في المسجد فالحديث هذا يعني اللي... لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الامراه ف يعني ما ف... يعني الح... إذا ف الرسول يقول النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه موقوف يعني على ال... يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى لها لأنه تقصد يعني موقوف يعني مخصوص إيه. طيب صحيح تعبيرك يعني إذا بهب يعني إذا أي واحد أخر صلى يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحديث يعني المقصد ليس خاصة بيه عليه يعني خاصة ليس خاصة بيه عليه السلام ليس خاصة فكل من فاته الصلاة على الميت له أن يصلي عليه بعد أن يدفل طيب بالنسبة للصلاة يعني هل تكفر ان الكبائر زي الزنا والصرق ولا؟ خلاص من المسألة هل الاولى هل تتوقيب الترهيب انتهيت من المسألة الاولى نعم جزاك خير هي. ما هي المسألة نعم. الجواب بإيجاد نذكر بقول عليه الصلاة والسلام ثم ننظر ما, ما نضيق نذكر بقول عليه السلام وانتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث هل دلالته عامه ام خاصه مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس المرات أترونه يبقى من ذرنه على بدنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا قولوا لي هي الصغائر أم هي الكبائر والصغائر ماذا تفهموا من هذا الحديث هل يبقى من درنيه شيء قال العرب الأولون لا فإذا فسرنا الحديث بأنه يعني تكفير الصغائر يكون المعنى يبقى من درنيه شيء قالوا لا يعني من الصغائر اما الدرن الاكبر فيظل قائما ولاصقا بالبدل هذا هو معنى الحديث ما اظن اعجمي مثلي يفقه هذا الفقه ويفهم هذا الفهم لذلك ينبغي ان تحمل احاديث مكثره سواء ما كان منها متعلقا بالصلاه او ما كان منها متعلقا بالحج على تكفير كل الذنوب سواء ما كان منها من الكفائر او الخوارج كذلك مثلا يشبه هذا الحديث تماما ونحن قادمون على الحج ان شاء الله قول عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه اترون الوليد حينما تلده امه يريد محملا بالأوزار والكذائر طبعا لا اذا هل تشمل الكذائر والصوائر ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكله او الشبهه التي قد تخطر في بال الناس غير كل واحد مصلي مهما كان عامل كما يقولون في بلاد الشام تسعة وتسعين ربما يرد ما يصلي وفرت ذنوبه وإن كانت مثل جبد البحار فلذي مريد نفت النظر أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تكفر الكبائر فضلا عن الصغائر ليست هي صلاتنا صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث صحيح إن الرجل لا يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا أشوفها، تشعرها، ثملها، شبعها، سجها، خمسها. وربعها نصفها لهذا النصب وقف عنده الرسول عليه السلام وهذا يعني انه احسن صلاه يصليها الناس ان يكتب لهم نصفها فما بالك بمن لا يكتب له حتى ولا عشرها فالذي كتبت له من الصلاه نصفها هي التي تكثر الذنوب الكبائر هذه واحده ثم لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج رجع من ذنوبه كيوم وردته أمه هي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من ناحية العملية الشكلية الظاهرة لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بل تراهم يعني يحاولون التفلت بأدفع الأسباب من القيام بكثير من الواجبات واليوم كنا نناقش فردا نبنه من المسلمين الصالحين إن شاء الله على يعني شيء من الضعف فيما نعلم منه كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق يعني أن يتعجل قبل التعجل المشروع يوكل احدا يربي عنه ومثل هذا كثير وكثير جدا يحاولون ان يخففوا مناسك الحج حتى يصبح الحج أمر شكل محض فأقول هل القضيلة هذه كيوم وردته أمه يسحقه غالبية الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكله الظاهر أما لوالم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كأم والذات أمه هل هذه الصفات هي تلازم الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هنيئا له غفرت له ذنوبه كلها لا بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول وإلا الآخر القسم الآخر من الحجاج وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين وهو يزعم انه خرج حاجا في سبيل الله امثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم وما حججت ولكن حجت الابل لذلك اذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها ان المصلي لا نستطيع ان نقول كل مصل صلى صلاة كاملة كل حاج حجة حجة كاملة إذا كان الأمر كذلك ولذلك فالحصول على الصلاة التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها والحصول على حجة أيضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها هذا كما قيل قديما أنذر من الكبريت الأحبار فإذا تبقى هذه الأحاديث من أحاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب تحض المصلي على أن يحاول أن يحسن الصلاة وأن يتقنها لعله يحظى بتلك المغفرة أما أن يجزم بأنه حصل المغفرة فهذا أمر ابعد ما يكون منالا كذلك الحج يحاول الإنسان أن يدخل الحج إلى بيت, الحرام بيت الله الحرام ويتجنب الفسق والرهد والكلام المؤذي والجدل كما قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الذي يحاول ان يتقن حجته على هذا المنوال مما جاء في الايه في الحديث فلعله يرجع كما ولدته امه نظيفا من كل ذنوب يرجى ان يكفر كل الذنوب من صلى واتقنها ومن حج حجزن وأدخلناه. فاستثنى الذي الجمعة توم ورمضان الكبائر، الا يطرد على بقية الأحاديث؟ هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفات بخمس ثم جاء بسبع الله يتفضل على عبادي بما يشاء. كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبه كما وذل أو لم يبق من درنه على بدنه شيئا نعم سال الحج أن عليه الصيام ماذا يعني شق عن الصيام تاني لا يستطيع صيام لانه اذا صار يتعب ولا يستطيع يردي الناس لك الحج وسبعة ايام يستطيع يستطيع يقوموا على تلك يضموا لانها ليست هذه ثلاثة ايام بافرط اذا صح التعبير من صيام رمضان ومعلوم فمن كان منكم مريضا او على شهرين عدة من أيام أخر فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام من الحج، فإذا يضمها إلى السبع ويصوم عشرا فيما يرجع إلى أهله أنا شايف الجبهة هون بس متحرك أما الناح ما في حركة شو السبب مع الحركة المرتب هل أنت أقل يجوك إلى موجود محرمي هو زوجها ومن عليه على التأليف ينسى المحرمي لو ان المرأة حجت من غير ما محرم هل حجها صحيح مع الاثنين ام حجها بعض منهم حجها صحيح مع الاثنين شيخ حجة مصيدة وفي اثناء الحج علم ان التمتع لا بد منه ماذا علي ان يفعل يفسخ يفسخ يفسخ الحج ويقلبه الى عمره ثم في اليوم الثامن من هذه الحجة يلبي بالحج ثم يعدي او يصن الشيخ شخص كان في يوم النحر في يوم النحر مثلا قرح بحث العلمة عن التوتع وعندها عند منه ماذا لي؟ في يوم النحر ما فاتوا الركبه فان تيسر له يعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء الله. حجه صحيح حجه صحيح وإذنه على من أتلاه على الحاج كان يريد أن يرد أن يمسك وظفره الحاج الذي الذي يريد أن يضحي الذي يريد الحاج الذي يريد الذي عليه هديه هل يمسك عن شعره وظفره؟ تشبه يعني ك كمثل الذي يريد أن يضحك. هو متعب هي بالعمرة. يمسك إلا ما نبده منه من التحلل من العمرة. لو كان. بسم حالك الله مبيح لك. لا إله إلا أستوحيك تورك. رأيت عُمرتنا هذه العامنة هذا أمل الأبد. قال بل لأبد الأبد دخلت العمر في الحج إلى يوم القيامه وشبك بين اصابعه ولذلك فلا ينبغي لأي حاج ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقلة إلا أن يضم العمر إلى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت الأمر في الحج إلى عم قيامة هذا جوابنا عن ذاك السؤال عليكم بالنسبة لرفع الأيدي كل خفض ورفع هل له دليل جاءت حديث عديدة رفع الأيدي مع كل تكبيرة وبعضها في سنن النسائي وفي سنن ولي ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة وظنوا اسمه عبد الحق هندي له رسالة صغيرة وهو في هذه المسألة خاصة وجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رؤية ديما كل تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خوف ورفع ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منهم. ما شاء الله لك توجيهكم لحديث من عمر كيف؟ توجيهكم لحديث من عمر عندما ذكر مواضيع الرأي والوق وكان يسأل الله علوف سوى ذلك ذلك ما ألغه وما رآه ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قائل تفخية عظيمة جدا وإذا عرفها طالب العلم ومكن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضية تلك القاعدة هي التي تقول المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي ابن عمر رضي الله عنه وعن سائل الصحابة ينفي الرفعة في السجدة لكن غيره فتر فنعود بالقاعدة ونقول المثبت مقدم على النافي بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبير الأولى وكانوا يحتجون بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال أبا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن اشد الازار جيدا حتى لأن السر وما تحتها لنقله من العورة هذا ساخر ولا بأس لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حديثة أن أعمال أبن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود الإمام البخاري يحتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفه رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعيه الرفع إلا في تكبير الحرام رد عليه بهذه القاعده ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر خرفة عند سيود أما نفي ابن مسعود فكان أوسع لفى إلا في تكبير الأحرام بماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرية الرفع فقط عند تكبير الأحرام بحديث بلاد الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة وصلى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع نبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة قال صلى ركعتين بين العمودين شوف هو الآن يصف بلقة جدال هو الواصف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة, السلامة. قال له صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذروا قليل أنه كان يلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقه هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرشون صلى ركعتين في جوب الكامة أما ابن عباس فيقول انه لم يصلي في الجو منه انما <تصفيق> خرج هذا قال <تصفيق> البخاري فبماذا اخذ اهل العلم حديث بلال المثبت لصلاه الرسول عليه السلام ركعتين ام بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين ركعتين قال البخاري اخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت مقدم على الناس لقاعدة مفردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت أن يثبت لنا بالسند الذي تقوم به الحجم يحسن وعلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرفع عند رفوع ورفع منه فجدناه على حديث ابن الذي اثبت الرفع فقط عند تكوين الاحرام ثم انا ابن مالك وابو ابن مالك من الحويري وغيره من الصحابه اثبتوا الرفع في غير الموطنين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود فوجب علينا أن نأخذ الزياده على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود يؤكد هذا الجمع أنه قد صح عن ابن عمر نفسه الذي ثبت نفسه ربه عند السنود أنه كان يرفع يديه عند السنود ويقول أهل العلم فهذا من انصاف صحابة وعدم وقوفهم عندما وصل إليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فما أنه قال انا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع فقد رؤية هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافيه والسلام عليكم جميعا كذلك فعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدى لهذا محمد ولم يتغير اي شيء لان العلماء ذكروا ان القصر في منع بالنسبه لاهل مكه يمكن ان يكون لانه في ذلك العهد كان سفرا ويمكن ان يكون لانه من مناسك الحج واذي الامر كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا فركنا وفارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيف منه لنا إلا بتوقيف منه لنا ولعنده مما يحسن فنضرب على ذلك مثلا نذكر إخواننا الحاضرين الذين أظنوا ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما اظن يشاركوننا بما القيناه في الأمس القريب من كلمة وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقذوه إلينا هذه المسألة التي سألت عنها آنفاً ربما تصلح مثالا لضرورة تفسير النصوص الشرعيه على الضوء تطبيق السلف الصالح لها لكني اردت أن أذكر اخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيره مع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون لا أخاشي ولا أستفدي حتى كبيرا من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح ما هي لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم التشهد في الصلاه وكفي بين كفيه وذكر التشهد المعروف بتشهد بن مسعود التحيات لله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 بحرصه في تبلغه العلم النافع إذا المسلمين أدخل جملة معترضة حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد السلام عليك ايها النبي خال بن مسعود و هو بين الظهران ليلا فلما مات قلنا السلام على النبي هنا الشاهد اننا يجب ان نتلقى الكتاب والسنه على الضوء فهمي وتطبيق سلف النصارى لهما كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التشاهد لأصحابه بمطل الخطاب السلام عليك ايها النبي لكن ابن مسعود الذي اوتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عن من جاء بعدهم ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه فأدخل هذه الجملة المعتربة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشاهد السلام عليك أي بكاف الخطاب استذرك هو تعليما لنا فقال وهو بين الرعالين اي علمنا ان نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة فلما قبض قلنا السلام على النبي إذن نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم